السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل علينا الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا منذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم كسيران. هذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجال السلسلة العروة الوثقى أصل دين الإسلام نسأل الله عز وجل أن يمتعنا ويأكم بتوحيده وقلت أتمنى أن نقول هل انت مستشعر كده فضل الله عز وجل عليك ان انت مسلم قال من من الحلقة اللي فات لحد النهاردة النهارده هل مستشعر ان ده فضل عظيم جدا هل مستشعر كيف ان الله عز وجل خصك بهذه الهدايه كان مستشعر ان الناس بتقول لا اله الا الله في وسط ناس كتير قاعدين يدعوا الهه اخرى غير الله عز وجل اللي بيقول عنده ولد واللي بيجوز واسب واللي بيجوز هل مستشعر هذه نعمة يحتشم المرء فيها الى شكر بكذا هذا هو اللقاء ايها الاخوه في مساله ما معنى لا اله الا الله قلنا اصل الدين و الدين قلنا فضل لا اله الا الله قلنا ان هي اصل الدين ودللنا عليه عايزين نقول سمعناها بقى يعني. ايه معنى لا اله الا الله خلي بالك في طائفه من الايات والحديث حولها لك زي ما تعودنا كده نستشهد من الكتاب والسنه ونقول فهم العلماء الايه الكتاب والسنه نحن اليوم ان الناس بتستشهد من كتاب والسنه وخلي بالك من المشكله دي بيدخلوا على كتاب السنة وليس مؤهلاً أن يستدل. بوميحط الآية في غير موضعها أو يلويها ونقها. أنا كلمتك في المجلس بتاع الـ بتاع الـ اللي كلينا فيه عن المذهب التلفيقي. أرجو أنك ما تنسوش أبداً وإن شاء الله يكون لنا في يعني وقفة مطولة شوية. إن, إن العلماء بقى اللي هم في التلفيق دول لا زالوا إلى اليوم. وانا عايز كنت انبهك على حاجة. هو اتفكر ان التلفيقيين دول تحطيه رجل بقى مسوني ورجل علماني ورجل لا لا لا لا انت هتلاقي منه رجل شيخ وبلاحية و... لكن هو عنده قضية التلفيق. ان عايز اتقاطع مع هذه المذاهب الضلة اتقاطع معها واشوفه صرفه عشان أب انا اعيش اقدر عيش في المجتمع مع الناس. مش عادة أخالف, أخالف كثير من الناس إجاي وربنا سبحانه وتعالى قال وإن تبع أكثر من في الأرض يجلوك عن سنة الله لكنه مش قادر يتحمل ده وهذه غربة شديدة تحتاج من الإنسان يتحمل هذه الغربة قال زهبيه رحمه الله في السير كان رجل يطوف بالبيت ويطوف بجواله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسمعه يقول الله أدعني من الأقلين الله أدعني من الأقلين الله أدعني من الأقلين اتعجب عمر فاخترى منه وقال أيها الرجل إنك لا تتجاوز أن تقول اللهم اجعلني من الأقلين فقال يا أمير المؤمنين ان سمعت الله عز وجل يذكر الأكثرين في القرآن بالضلاج ويضمهم كقوله عز وجل وإن تتع أكثر في الأرض يضلوك وأما الله عز وجل فقد ذكر الاقلين في القرآن بالإيمان فقال عمر كل الناس يفقه إذا أنت يا عمر رضي الله عنه يذم نفسه وعمر هو من رؤوس الفقهاء والامام الصحابه لكن يزوم الناس صوت. بالك من ده. فانت حتى ينس كتير من خلفينك. قال الناس صالم لا،, لا تزال طائفتم من امتي على الحق الظريل يا ظلوم من خالفه ولا من خزاله. حتى ياتي امر الله على ظهر. انت في حتى هيخزنك كمان. كمان. لكن استمسك بالذي يروحي عليك. اوعى. كان الامام احمد في قلب المحنه وكان يخاف من الصوت رضي الله عنه. ومع ذلك يقول ايه? يا امير المؤمنين؟ يفولي بكتاب او سنة او مش حول الى كده. مش ه ونصره الله عز وجل وكان عليه على على الجادة فليس من يجعل العقيدة نهجا الذي ينتمي إليها شعارا خلي بالك من تكلفة هذا الأمر فين في الفوز والفلاح عند الله عز وجل تحتاج في تلفيق كتير النهاردة عايز يدخل عليك مذاهب أخرى أصل معلش أصل الميتة أصل الحكايه خلي بالك من المتعين ما معنى لا إله إلا الله اللي هو أصلي جينة الثاني إيه معناها بقى؟ خلي بالك قال الله عز وجل قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي عاوز اكتدأ قوي معايا في الآيات دي عشان هنطلع في النهاية التعريف حاولك العلماء قالوا التعريف إزاي ملحج يبقى إيه إنني براء مما تعبدون متبرئ من كل الآيهة الباطلة إلا الذي فطرني فإنه سيهدي قال الشيخ السعدي رحمه الله في التفسير وجعلها أي الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها وهي إخلاص العبادة لله, العبادة لله وحده والتبري من عبادة ما سواه قال بالك السعدي بفصل آها إنني براء مما تعبدون في فالنوسة دي واجعلها كلمة باقية في عقبة احنا اتضرنا بها سلسلة العروض العرط ها؟ واجعلها كلمة باقية في عقبة استعد يقول ايه ايه الكلمة دي ده هي وقص القصال وافضل القصال اللي هي ايه قالوا هي اخلاص العبادة الله وحده والتبري من عبادة النسوى التبر من عبادة النسوى ده ضروري لازم خلي بالك وقال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المسقى لم فصام لها والله سميع عليم. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في الصفات سميع من أجل النطق وعليم من اجل المعتقد يعني هو بيقول ايه لما كان الـ الـ الـ الـ الكفر بالطاغوت والايمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب ام قال ايه الحسن في اسم سميع عليم والله سميع عليم يعني ما نطقته بلسانك سمعه الله وما اضمرته في قلبك وانعقد قلبك عليه ده ايه وانعقد قلبك عليه وان عقد عليه يأخذ اسم, ياخذ اسم العلي اسم خلي بالك خلي بالك من, من هذا المعنى اللي انا عايز اقوله بقى من الايه هنا اللي عايز اقوله من اللي أقوله من الآية هنا بقى انه شايف الكتب اليه ولما كان الكفر بالطاغوت والايمان بالله اهو ده معنى لا اله الا الله خلي بالك من هنا هو. اللي هو النفي والإثبات خلي بالك من هنا. خلي بالك مددأ. هذا مهم جدا. طيب. وبعدين بيقول هنا ايه? آه... بيقول ايه ايه اه اه ايه اعتقد آه... القلب حسنة في الصفات السامية وعلي ما انا عايز انا على حاجة هنا مهمة خالص? عايز انا عليها مهمة جدا. ايه يا بقى الحاجة دي؟ ان هناك اشياء تنعقد في القلب ينعقد عليها القلب. ف. تنفعه في التوحيد او تفسد عليه التوحيد اللي هم العلمان اللي بيكلموا عن وقت الاسلام هزم بلا بيكلموا عن وقت الاعتقادية يعني هو بمشي قدامك صدفة ديك اللي بقلبه اشياء دا ما حدش يعرف عنا حاجة ما. الا ان ينضع بلسانه ما حدش يعرف عنا حاجة لكن خلي بالك من تجاه ماذا انطويت عليه في قلبك يعني ان تجاه طبعا منتهى الخطورة خلي بالك دا قوسين يعني طيب وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتتانبوا الطاغوت هل يبقى لأصل دعوة الأنبياء مر. قال القاسمي رحمه الله في محفل التأوين قال لن يزل الله تعالى يرسل إلى الناس الرسل لذلك منذ, منذ ظهر الشرك في بني آدم من عهد نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض الى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم ودعوه كل واحده كما قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني فخلي بالك هو قال رحمه الله قال لي دعوه الانبياء جميعا ما هي دعوه الانبياء وهنا ما قالش لا إله إلا الله قال لي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ده إخوة اسمه تفسير لا إله إلا الله عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خلي بالك مش عبدوا الله ده أنا بس أنا عارفك تركز على المعنيين دول لحد ما هيظهر إن شاء الله يوضح أكثر من جدا كم وقال الله تعالى والذين جتنبوا الطاغوت أي عبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فدشر عبادك ونفس المعنى ده والذين اجتنابوا التغوط وحنا فاكرين لما قلنا في الاول ان كلام الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان لما اتكلم عن الاجتناب قال من اقوى الالفاظ في البعد عن الشيء لما اتكلم عن الاجتناب الخمر وجد قال دي اقوى الالفاظ في البعد عن الشيء ان تكون في جانب وان يكون التغوط عبادة غير الله في جانب اخر هل بقى لك من المسألة طيب. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأثنا قال القرطبي رحمه الله تنى الله عز وجل في الكفار سنة أنه لا ينفعهم الإيمان بذا رأوا العذاب وأن التوبة لا تقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري طيب ايش شاهد من الكلام الخرطوبي قال لا ينفعهم الايمان. الله يعني اسم الايمان اللي هو ايه الايمان ده? اللي هو ايه الايمان ربنا فسروا بيه? فلما رأوا باسنا قالوا اماننا. بعدين قال ربنا ايه? قال فلم, ي... فلم, ي... فلم يكن ينفعهم ايمانهم. اللي هو ايه بقى? اماننا بالله وحده وكفرنا بما كنا به نشركين. هي قضية احمد الله واستانب الضغوط. والذين اجتنبوا الطاغوت اي عبدالله وانعابوا الى الله. هو نفس المعنى. خلي لبقى لك النفس والاسبال. نفس المعنى. لان هيجي بعد كده نقول. ان قال لما اقول لا معبودة بحق الا الله. لا ده انا عايز ازود لها حاجة. بقى. لازم عايز ازود حاجة تانية. بقى. ليه? لانه لازم حين تثبت العبادة لله تنفي غيره. ده معنى الحديث كما سأقول سأرمين لك ان شاء الله. عشان. وقال تعالى قد كانت لكم قسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم إنا براءاء منكم ومنما تعبدون من دون الله تكفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قال الإمام آآ آآ قال بعض آل التفسير قالوا في قول من قولين يعني قالوا أن الذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قال الذين معه هذول الأنبياء كل الانبياء دعوا واحد ها اذ قال لقومهم انا براء منكم خلي بالك يا انا براء منكم ومما تعبدون من دون الدين. كفرنا بكم خلي بالك كفرنا بكم يعني تبرأنا مما تعبدون وتركنا ما تعبدون ولا نسير خلفكم فيما تعبدون خلي بالك كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. طبعا هنا عايز احط بين قوسية كفرنا بكم مش يعني كفرنا لا. لا. عارف ليه? لان التكفير حكم شرعي. انما في قدر بالفطره هبين لك عليه بعد كده. فالتكفير حكم شرعي بالاجماع. فلذلك ما يتقاش ما يقدرش الانسان يعرفه بالنفس لكن يعبر عنه ويقول ايه? يقول مريز مش حابش اراضي. انا كاره لما انت اللي هو ده الجزء الفطري. اللي موجود في في دي كده عشان كده زيد بن عمر بن نفيل لما ما دعوة دعوه الانبياء هو موجود ولا حاجة وكان في فترة من الرسل وكل حاجة في ده الفتره وكان من الموحدين زي ما بيقولوا التاريخ يقولوا اثار للموحدين قبل البعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما كان زيد بن عمر بن نفيل موجود قبل ان ينبئ نبي كان موجود بس لسه من وقتها فكان زيد بن عمرو بن نفيل موجود يشد الدور الشعب كده ويقول يا بعشر القريش ليس فيكم احد على ملة ابراهيم غير يعني ايه الكلام ده يعني مفيش مفيش حد فيكم يسيب على مله ابراهيم لما مورثهم من مله ابراهيم محدش خالص الا انا لا انا اعرفه من ده. ده مش معناه ان الباقي كل اللي حواليه هو عايز التسطيق يعني بتكلم الفئه اللي بيكلمها ده لان الناس بتفهم الكلام ده غلط وانا مش عايز اعرج على قضيه لان احنا هنا لازم نتكلم كلام وسط يعني عايزين نرجع بره الترافين يبقى في غلو ولا في امزال خلي بالك هيقول لك, لك ده هو بيكلم الناس كلها لا ده بيكلم الفئة اللي ليه بقى لان هو زي ما يذكر برضو اهل التاريخ كمعات مين ورقة بنوفق احدهما قالوا احنا لسنا على على على على ملة هؤلاء الا الا الا قريش وما يعبدون وحنخلفهم كمان وحنقولوهم الكلام فقاذوهم اذاء شديد زي ما قال سعيد المسيب رحمه الله وفي الاثر وكده لكن هو الانسان ما كانش يعرف من النفذة دي الا عليها بالشرح ولذلك بيعبروا عن الجيد عن البغض العام اللي لابد ان يكون موجود موجود عندك في فطرتك فهل ان براؤه منكم ممن تعبدون من دونه، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوه والضغطه ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده اللي هنا إيه ان براءه منكم حتى تؤمنوا ادي معنا لا الله البراءه والإثبات النافي والإثبات خلاص وقال الله عز وجل واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنوبني وبني ان نعبد الاصل طبعا ده واضح ذكرناه في اول العروه الوسطى اللي بقى زي ما سيدنا ابراهيم الناحي ومن يامن البلاء على نفسه بعد الخليف عليه السلام من يامن بقى البلاء على نفسه بقى بعد سيدنا ابراهيم ابو الانبياء وامام الموحدين كان خايف ان في الشرك كده لو بتكلم حد يقول له خلي بالك من الشرك خلي بالك مثلا وحق لا اله الا الله ولا الشرك ده ليه نتصور يعني ايه ان المسالة يعني بسيطة جدا لا يا فرجل ده, ده انت تتمنى ان كنت ربناه الصحابة ان نتجد كده وتموت على هذا الديد ده الفتحة العمالة وتدخل الانسان بين جلده ولحمه وعظمه وعظم نسأل الله عز وجل العافية آه طيب آه هذه طائفة من الحديث من الايات وبعض التفاثيل عشان نقول برضو نأكد على مسألة إن أنا يعني مش حولك بها كلام من عندي وتأتي احاديث ايضا من السنة ثم يأتي كلام آه اهلها لكن احنا زي ما قلنا مرتبطين بالوقت القليل اللي قبل الـ الـ الـ هذه الكلمه فان شاء الله عز وجل نكمل في اللقاء القاتي انا بس اتمنى انك تذاكر الكلام ده كويس لان ربنا امرك وقال كده فاعلم انه لا اله الا فأنت الآن لا إله إلا الله. ذكرت ما يسوي؟ أصل دوز الرسول دي المزبل التلفيق الخطير. المعنى ما هو أصل الدين ودليل دليل ده أصل دين وده دافع الأفيد. وبعدين معنى لا إله إلا الله النفي والسبات رب الله واجتنبوا الضار. نسأل الله عز وجل أن يستعنا وياكم في توحيده وأن يمسكنا وياكم بالعرض الأصفر حتى نخاهم ممنين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.